وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار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 ثم يهيج فتره مصفر ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأول الألباب أَفَمَنْشَرَحَ اللَّهُ خَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مَرْضِهِ فَأَوَيْنَ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 كفر الله عنهم أسوأ الذي عمرو ويجزيهم أجره بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 عذاب يوم القيامة وبدى من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر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 الله يبسط رزق لما يشاء ويقدر إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله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 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُزِلَّ إلَيْكُم مِن رَّبِّكُم مِن قَبْلَ أَيَّتِيكُم الْعَذَابَ بَعْتَتُمْ وَأَن تُمْ لَا تَشْعُونَ ال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 أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قب جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منها